فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ سُلَّطٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عليها متقابلين يطوف عليهم ولدال مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاق يَتِيمٍ بِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ لا يسمعون فِيهَا لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضود وفلح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 من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم أحميم وظل من لا بارد مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يصرون على عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أئنا إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نخلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم دَرنَّ بَينَكُم المَووتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسبُوقين عَلَ أَنّ بَدّلَ أَمْسَلَكُم وَنُ شِئكُمْ فِي مَالَ تَعَلَمُون وَلَ قَدَ عَمتُمُ الشَّتَأُول فَلَ أَفَلَوْ رَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَنَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَبِأَيِّ حِسَابٍ تَتَفَكَّرُونَ فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا تُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ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 الامين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت لَئِ كُ تُم غَيرَ مَدينين تَرجعونَه إِ كُ تُم صَادِقين فأَمَّئ كَانَ مِ المُقَين فَروح وَيح